لأن العدم المحرى ليس بشيء فضل عن أن يكون متحا فإن العدم ليس بشيء لكنه يكون شيئا إذا تضمن إثباته كل ما نفى الله عن نفسه فإنه صفة نقص وعين ويتضمن كم شيئا نفي هذه الصفة المعينة المنفية والثاني إثبات كمال الضدِّ، إثبات كمال الضدِ، وبهذا نعلم أن سبّت الله سبحانه كاملة، ليس فيها عيب في وجه من الوجود. ومنها إضافة العمل إلى الإنسان، فيكون فيه ردّ قطّ على من الجبرية. بقوله عما تعملون أو عما يعملون ولا شك أن الإنسان يضاف إليه عمله وعمله كسب له إن كان في الخير واقتساب إن كان في الشر لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وعلى كل حال الناس في هذه المسألة كما مر علينا في العقيدة ينقسمون إلى ثلاثة أقسى قسم يرون أن الإنسان مجبر على العمل ما يفعل شيئا باختيار أبدا وما فعله الاختيار إلا كفعله الاضطرار كما نزل من السطح مع الدرج درجة درجة هو في الحقيقة كمن سقط بدون علمه من أعلى السطح عرفتم؟ هذا مقبول للعبد المعقول للعبد للعب. ومنهم من قال إن الإنسان مستقل بعمله وأن الله سبحانه وتعالى لا يصرف العبد إطلاقا فالعبد له الحرية الكاملة في عمله ولا تعلق لمشيئة الله به ولا تعلق لتقدير الله وخلقه في عمل الإنسان الإنسان حر تام الحرية وهذا في الحقيقة قول بعض أيضاً، لأنه يستلزم أن يكون في خلق الله ما لا يقدر عليه, ما لا يقدر عليه الله. أليس كذلك؟ لأنه ما دام الإنسان حر في تصرفه، معناه يقدر يعاكس ما يريد الله، فيكون في خلق الله ما لا يقدر عليه, ما لا يقدر عليه الله، بل ما ما لا يشاءه الله. وهذا أيضا قول باب إذا تبيننا فطلا هذا وهذا فإنه لا بد أن يكون الحق في سواهما فما هو الحق إذن الحق أن نقول إن الإنسان يفعل الفعل باختياره ونعني بذلك الفعل الاختياري يقع منه اختياره دون رعشة مرتعش وحركة النائم لما يدري لكن نريد ما يفعله الإنسان باختياره يقع ذلك باختياره ولكنه تحت مشيئة الله وهو بخلق الله أيضا ووجه كونه بخلق الله أن الإنسان مخلوق لله وفعله كائن بأمرين بعزيمة صادقة وقدرة توافقون على هذا من خلق العزيمة الصادقة والقدرة الله عز وجل الله عز وجل هو الذي خلق العزيمة الصادقة والقدرة فالإنسان بصفاته وأجزائه وجميع ما فيه كله مخلوق لله عز وجل ولا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريده ولا يشاء بل هو بمشيئته هذا القول الوسط أخذ بيديه بالأدلة جميعاً، لأن الذين قالوا إن الإنسان مجبر أخذوا بدليل واحد وأطلقوا من من أيديهم الدليل الآخر، والذين قالوا إنه مستقل أخذوا بدليل واحد وأطلقوا الدليل الثاني، لكن أهل السنة والجماعة والحمد لله أخذوا بأيديهم بالدليلين وقال الإنسان يفعل باختياره وكل ولكن تصرفه تحت مشيئة الله عز وجل ولهذا إذا جاء الأمر بغير اختيار رفع عنه حكمه رفع عن حكمه فالنائم لا حكم لفعله ولا لقوله والمكره على الشيء لا حكم لفعله بل أبله من ذلك الجاهل بالشيء لا حكم الفعل مع أنه قد قصد الفعل لكنه لجهله يعفعا كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده وما الله بغاية ما يعملون ثم قال سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما ما كنتم فولي وجوهكم شطر هذه جملة تقدم الكلام عليها وكررت للتوكيل ولي وتوطئة لما بعده. يعني الفائدة هنا التوكيد والتوطئة لما بعده. وهو قوله لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس عليه. وقلنا قبل قليل إن التكرار في مثل هذه الأمور الهامة يراد منه ثلاثة أمور: آه. الإثبات والتدبير والمتعة. نعم ولهذا قال هنا لألا يكون للناس عليك الحجة ما قال الشيخ تنزل على تنزل الأحوال لا منبضح لأنها عامة كل واحدة منها عامة ولذلك لو جاءت واحدة منها بدون الأخ ألوخيين ذا كان الحكم واحد وقوله لألا يكون للناس اللام هنا للتعليم اقترنت بها أن ولا النافية ويكون فعل مضارع منصوب في أن المسترية ولا يضر الحيلولة بين الناصب والمنصوب إلى النافية وقول لألا يكون للناس عليكم حجة حجة أشارها اسم يكون إن كانت ناقصة أو فاعل إن كانت تام وقوله لأن لا يكون للناس الناس من المراد بالناس الآية مجملة، فتشمل كل من احتج على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد احتج على المسلمين في هذه المسألة اليهود والمشركون. أما اليهود فقالوا إن الرجل ترك الملة إلى ملة آبائه فهو رجل يتعبد في بهواه وليس على هدى هذه حجة اليهود والعياذ بالله بالأمس الأدنى كان يتجه إلى بيت المقدس والآن أخذته العصبية تتجه إلى الكعبة وهذا لا شك ظلم ظلم من اليهود وإن يعرفون في كتبهم كما ذكر بعض أهل العلم أن محمد صلى الله عليه وسلم سيتجه إلى الكعبة فيكون من هذا ولهذا قال بعض العلماء إن حج أيضا لليهود حج لليهود إن يعني لألا يكون إن هذا التعليل تعليل للبقاء لا للانتقاد يعني لئلا يكون للناس عليكم حجة لو بقيتهم على بيت المقدس. فما الحجة إذن؟ الحجة أن يقول اليهود إن محمدا يتجه إلى الكعدة وعلى هذا فتكون حجة اليهود من وجهين. من وجه من الوجهين السلبي والإيجابي. يعني أنكم إن بقيتم احتج عليكم اليهود بأنكم بأن هذا ليس محمدا الذي أخبرت به التوراة لأن محمد الذي أخبرت به التوراة يتجه إلى الكعبة حجه أخرى أنهم يقولون لو كان محمدا من الفصول ما صار بالأمس يتجه إلى بيت المقدس والآن يتجه إلى الكعبة ولكنه رجل يتبع هواه ويداهن ففي الأول داهن داهننا ثم بعد ذلك أخذته العصبية فاتجه إلى قبلة أبائه وأجداده فصار حجة الهول من وجهه سواء إن بقي فحجتهم أنه لما لم يتجه القبلة ما صار الرسول المنتظر وإن تحول حجتهم أنه يتعبد بهواه ما هو على هدى من الله أقول ليعذ بالله إذن يكون التعليل هنا تعليل للتحول وللبقاء تعليل للتحول وللبقاء ذكر بعض العلماء أن الناس يدخل فيها المشركون أيضا <تصفيق> يدخل فيها المشركون يحتجون على رسول عليه الصلاة والسلام يقولون هذا الرجل خالفا في عقيدتنا وخالفنا في قبلتنا هنا هاجر إلى المدينة ثم رجع إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا. فيحتجون بهذا. أنتم تعرفون هذا الباطل يموّلون. يعني يقلبون العارف الله القول غرورة. يقلبون الحق باطلا. لأنهم يريدون غرضا. يريدون غرضا. والله سبحانه وتعالى يبتل العباد بمثل هذه هؤلاء الذين يقلبون الحقائق. ويجعلون من الحق, الحق باطلا وإلا فكيف يمكن أن يكون حجة لهؤلاء وهؤلاء نهي حجة بل إن تحوله مع تخوفه العظيم عليه الصلاة والسلام من ما وقع من الاعتراضات والمضايقات وتعرفون مسألة ما نتصور يعني ما ندرك حقيقتها حقيقة اللي حصل كونه يتحول مع توقعه لهذه المعارضات لأن الله قال له سبحانه وتعالى سيقول الصفهاء من الناس ما ولا إذن في المسألة سيكون فيها أخذ ورد ومضايقات مع تحوله تحوله مع هذه التوقعات وشيدل عليه يدل على صفه وفي الحقيقة ليس دليل على ما يزعم هؤلاء بل هو أكبر دليل على صدقه وأنه يتعبد بوحي من الله عز وجل قيل له اتجه لهذا اتجه وقيل اتجه لهذا اتجه. ما يريد هو ان يتبع هواك بل يتبع ما جاءه من الوحي وقوله لألا يكون للناس عليكم حجة عليكم الضمير يعود على من المؤمن عموما للرسول عليه الصلاة والسلام ولأتباعه لأن كل حجة يحتج بها على الرسول للتلبيس وإبطال الدعوة فهي في الحقيقة حجة على جميع أتباعه لأن أتباعه إنما تبعوه لأنه على الحق فإذا جاء من يلبس صار ذلك تلبيسا لطريقهم ومنهاجهم فهو حجة على الجميع وقول لي أن أكون للناس عليكم حجة حجة هل هذه حجة حقيقية؟ أو حجة باطلة حجة باطلة ولا يلزم من الاحتجاجات قبولهم. قال الله تعالى والذين وحاجون في الله من بعد ما سجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم باطلة فالاحتجاجات ليست كلها مقبولة إن كانت بحق فهي مقبولة وحجة وإلا فهي باطلة ولو أقيمت او ولو صيغت صيغة الدليل والبرهان، حتى لو ساقط من يحتج بها صيغة الدليل والبرهان فإنها تعتبر راطلة. أرأيتم الاحتجاج الفلسفة على طريقتي، احتجاج المعتزلة على طريقتي، احتجاج الجهمية على طريقتي، احتجاج القديري على طريقتي، وهكذا؟ هذه الحجج هم يأتون بحجج عظيمة لكنها كما قيل حجج تهافة كالزجاج تخالها حقا وكل كاس مكسور نعم ما تقوم لهم حجة حججهم كلها تعتبر شبها باطلة نعم هؤلاء الذين يريدون أن يحتجوا على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى بيت إلى المكة أو إلى النسل الحرام هل هذه الحجة صحيحة؟ كلا بل هي من أفضل الحجج، و... ولكن مع ذلك لا مانع أن الإنسان يتسلح ولو للحجج الباطلة ولهذا قال عز وجل لألا يكون للناس عليك الحجة إلا الذين ظلموا منه إلا الذين ظلموا والمراد بالذين ظلموا المعاندون المكابرون الذين لا يرعون الحق مهما تبين وقوله إلَّا الذين ظلموا تلوث في إلَّا هم هل هي متصلة أو منقطعة بمعنى هل الاستثناء متصل أو منقطع نعم فمنهم من قال إنه متصل ومنهم من قال إنه منقطع الذين قالوا إنه منقطع قالوا إلَّا بمعنى لكن لكن يعني لألا يكون الناس عليكم حجة لكن الذين ظلموا منهم لن تنجوا من محاجته ومحاصمتهم الطبالم ومن قال إنه متصل قال لألا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فيكون مستثناً من من الناس لأن الناس منهم ظالم ومنهم من ليس بظالم والاقرب عندي والله أعلم أن الاستثناء منقطع لأن قوله لأن لا يكون للناس على خجة هذا عام شام لكن من ظلم منهم من اليهود أو المشركين فإنه لن يرعوي لهذه الحكمة التي أبانها الله عز وجل لأن لا تنتفي خجة هؤلاء الظالمين ما <تصفيق> يردنا اذكرنا اتصل يقول الصحابه هذا نحتاج ان نتسلى على استبنا نعم فما له حجه ما كلام ولا اللي اللي قرب لي من حادثه السياقه انه متقطع متقطع اي شيخ دي وايش معنى يقول يقول لي الا يكون ناس عليكم حجة الا الذين ظلمو ان الله تعالى بي للرسول عليه الصلاه والسلام اصحابه انه ما حد يحتاج منكم الا ما يحتاج عليهم الا الظالمين ولكن في الحقيقة هذا ضعيف المعرفة ضعيف جدا قد يظهر لي أن الاستثناء من قطر قال فلا تخشوهم واخشوني الله أكبر. يعني مهما قالوا من الكلام ومهما قالوا من زخارة القول ومهما ضايقوا من المضايقات فلا تخشوهم لا تخشوهم والخشية والخوف متقاربان إلا أن أهل العلم يقولون إن الفرق أن الخشية لا تكون إلا مع العلم لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده من العلماء بخلاف الخوف فقد يخاف الإنسان من المخوف وهو لا يعلم حاله أما الخشية فلا يكون إلا مع العلم والفرق الثاني يقولون إن الخشية تكون لعظم المخشي والخوف لضعف الخائف وإن كان المخوف ليس بعظيم نعم فتقول مثلا الصبي يخاف من المراهق نعم ليش؟ طبعا. طبعا. طبعا. لضعفه لضعفه هكذا فرق وعن كل حال إن صح هذا الفرق فهو ظاهر لكن الفرق الأول واضح وهي أن الخشة إنما تكون مع العلم وميش في فرق الخشة أشد وضع حد ما هو ظاهر ولا بعضهم قال لنا أشد لأن هذه المادة الخوشين يدل على القوه والمشير الكبير لكن دي على طيب وقال فلا تخشوا تخشوا من <تصفيق> الذين ظلم مهما كان ظلمهم لا تخاف ما دمت على حق لا تخاف من أحد نعم واخشوني أتى بعد النهي بالأمر لأنه كما يقال التخرية قبل التحرية أذن الموانع أولا ثم أثبت فأول فرق قلبك من كل خشية الدغير الله، ثم مكن خشية الله من قلبك فأنت أذل الشوائب حتى يكون المحل قابدا فإذا كان المحل قابلا حينئذ يكون الوارد عليه واردا على شيء لا ممانعة فيه فلا تخشوهم مخشوني والأمر هنا كما سيأتينا إن شاء الله فوائد الأمر واخشوني لأي شيء للوجود بلا شك الواجب على المرء أن يخشي الله وحده ولأتم نعمتي عليهم إتمام الشيء بلوغ آيته وقوله ولأتم معطوف على قوله لألا يكون نعم لألا يكون للناس ولأتم أتم نعمتي عليكم والإتمام بلوغ الشيء قايته والغالب أنه يكون في الكمال وقوله نعمتي النعمة ماهي ما ينعم به الإنسان ويقال نعمة ويقال نعمة لكن الغالب في النعمة أن تكون في الخير والنعمة التنعم في غير من غير شكر كما قال تعالى وناعمة كام فيها فاكهه وقوله ولئتم من نعمته لأتم نعمتي عليكم هذه نزلت متى نعم. متى نزلت وليأتم نعمتي عليكم في أول الهجرة عند تحويل القبة يعني في السنة الثانية ولا يعارضها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وقد نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع نعم. نعم لا تعارضه لأن المراد في آية المائدة اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم هلمتي الإتمام العام في كل الشريعة وأما هنا وليتمنمتي عليكم في هذه الشريعة الخاصة وهي استقبال الكعبة بدلا عن بيت المقدس لأنه سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقلب واجهه في السماء ينتظر متى يؤمر بالتوجه إلى الكعبة فهذه لا شك أنها من نعمة الله عز وجل أن أنعم على المسلمين بأن يتجهوا إلى هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس والذي كما قال بعض أهل العلم هو قبلة جميع الأنبياء كما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله أن الكعبة طبلة جميع الأنبياء وأن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق هذا مما غيروا فيه من دينهم وقول من نعمتي عليكم أضاف الله تعالى النعمة إليه لأنه صاحبه هو الذي يستيها ويديها على عباده ولولا هذه النعمة, هذه النعمة العظيمة ما بقي الناس برفتعين وانظر إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم في النعمة قال أنعمت عليهم وفي الغضب ما قال صراط الذين غضبت عليهم بل قال المغضوب عليهم نعم؟ وهي نظير قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ثم إن المغضوب عليهم الغرب على هؤلاء ليس من الله فقط بل من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه من الرسل وأتباعه ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون لعل هنا مش معنى تعليم تعليم يعني ولأجل أن تحتدوا والهداية كما مر علينا نوعان هداية علمية وهداية عملية ويقال هداية الإرشاد وهداية التوفير الهداية العلمية معناها أن الله يفتح على الإنسان من العلم ما يحتاج إليه في أمور الدينه وجنياه والعملية أن نوفق للعمل بهذا العلم. الأولى وسيلة، والثانية غاية. الثانية غاية، ولهذا لا خير في علم بدون عمل. بل إن العلم بدون عمل يكون وبالا على على من رزقه. وقوله ولعلكم تهتدون هذه هي العلة الثالثة من هذه العلم. العلة الأولى ما هي؟ لألا يكون للناس يعرف الحجة إلا الذين ظلموا من. الثانية ولأتم نعمتي عليكم والثالثة ولاعلكم تهتدون ولاعلكم تهتدون وهنا الهداية شاملة للهداية العلمية والعملية يعني علما وعملا ووجه كون كونها شاملة أنهم ما علموا أن مرضات الله سبحانه وتعالى بالتوجه الكعبة إلا بما علمهم الله ثم إن الله وفقهم للإهتداء إليها هل مانعوا؟ أبدا بل إن أهل قباء أو قباء أتاهم الخبر وهم يصلون صلاة الفجر وكان الإمام إلى الشمال والمهومون إلى الجنوب فأخطرهم بأن القبلة تحولت إلى الكعبة فماذا توجه توجهوا في صلاة إلى الكعبة فصار الإمام نحو الجنوب والمأمومون نحو الشمال وكلهم وجوههم إلى الكعبة هذه هداية عملية عظيمة لأن انتقال الإنسان إلى ما أمره الله به بهذه السهولة مع توقع المعارضات والمضايقات وشتل عليه على قوة إيمانه وثقته بربه سبحانه وتعالى وهكذا يجب على كل مؤمن إذا جاء أمر الله أن يمتثل الأمر والله سبحانه وتعالى سيجعل له من أمره يسر لأن تقوى الله فيها التسير الأمور لا يقول والله هذا أخشى من المضايقات أخشى أن الناس عيرونا أخشى أن الناس يستهزئون بي هذا لا يضر فإن الله يدافع عن الذين آمنوا نعم طيب ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا هذه أيضا منة ثالثة رابعة وجهة إلى المؤمنين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يعني هذا داخل في قوله لألا يكون ولا ولعلكم كما أنكم أيضا كما أنكم قد أرسل فيكم هذا الرسول النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر يعني معناه أن نعمة نعمة الله علينا توجه للكعبة بدلاً عن بيت المقدس أنها عظيمة كما أن نعمته علينا في الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم رسولا منكم والإرسال بمعنى البعث والبعث بمعنى الإرسال أيضا يعني أنه مرسل من الله وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة وكيف يعبد نعم بما شرم كيف نعرف أن هذا مما يرضاه الله أن نتعبده به وهذا مما لقى. لا يمكن ذلك إلا بواسطة الرسل لو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما عرف يعمل الله أليس كذلك؟ ولو وكل إلى عقله في العبادة مجتمع الناس على عبادة الله لكن كل واحد يقول هذا هو الصواب ويمشي ولو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما كانت أمتنا أمة واحدة نعم فعلى كل حال لا يمكن لنا بمجرد عقولنا أن ندرك كيف نعبد الله ومثل بسيط لو قيل لك تطهر للصلاة ولم يبين لك هذا الطهوء أو هذا الطهوء كيف تطهر يجي واحد يمكن يقول تطهر لازم أني أطهر من الفهام إلى نعم ويجي واحد يقول ما أطحر إلا الكف والجبحة والأنف والركبتين وأطاف القدمين يعني هنا يباشرنا السجود ويجي آخر ويكون عنده شكل ثاني فلولا أن الله أبان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبده وهذه من نعمة الله بإرسال هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا كل شيء ولهذا قال أبو درد لقد توفي رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما حتى الطيور في السماء علمنا عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا عام في كل شيء كل ما نحتاج إليه في أمور ديني ودنيانا فقد علمنا أيه هذا الرسول ولهذا قال يتلو عليكم وفي قوله منكم ما سبق حل المراد منكم نسبا أو منكم جنسا وقد سبق لنا أنه إذا قال من أنفسكم فالمراد الجنس وإذا قال منكم أو منهم فالمراد النسب قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم والمؤمنون فيهم العرب وغير العرب يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ما معنى يتلو يقرأ يقرأ عليكم آياتنا في فيأتي بها كما سمن قال الله تعالى إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأنا فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه ثلاث مراحل جمل وقرآن بواسطة جبرية إذا قرنا فتبع القرآن ثم إن علينا بيانه بيانه للناس كله بيانه معنى ولا لفظاً معنا. لفظاً ومعنى <تصفيق> ولهذا القرآن والحمد لله مبين لفظ ومعناه ليس فيه شيء يشتبه الناس إلا اشتباه نسبيا بحيث يشتبه على شخص دون أحد أو حال دون أخرى lamatal. اذا كنزا tahele, että kaua, että on mahdollista kuin mitä on tehty, että on mahdollista kuin mitä on tehty, että on mahdollista kuin mitä on tehty, että on وبين العلم، لأنه يعلمنا ما لم نكن نعلم. إذن، الأصل في بني آدم، الجهل أو العلم. الأصل جهل، الجهل لأن العلم وارد. أي أن كل ما علمنا من علم، فإنه في وارد على الجهل، وهو ما يدل على نقص الإنسان حيث كان الأصل فيه الجهل، ولكنه يتعلم.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 että aqrab-ul-amuri eliinä man alimtu, vihja arrouh, ja he kysyvät sinulta arrouhista, sanoo arrouh on amr-rabbti, ja mitä muuta on Voilegänä, miten on läiberä, minä olen, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, الله عليه مع رؤيةها لهم مع رؤية لله لكنها لا تدركه وهذا الأخضر وهو يدرك الأخضار وهو الله فيه أخفر الله عن أفعال كبيرة من أفعاله فالصوار على الأرض ومجوره إلى السماء والسنيا ومجوره مفضل بين عجابه وغير ذلك من أفعاله وهل نحن نعلم كيفية لا نعلم أخفر الله تعالى عن نفسه أنه يعجب غوليد ruled... لا القران العجيب العجيب ويقرئ بقراءه ضم الفتح وقراءه قضيه العجيب وكذلك ايضا اكرم هذه ولا هذه الحقيقيدي. Jätän هذا kuvan. هذا on kuvan ja se ei jääkään. Sitten palaat, kerran. Käytän kuvaa. Tämä on Tämä kuva on uutta. Tämä on se, että tämä و الجذائب ذكر الله العبد أيهم أعظم كمحانون الأخير يعني كون الله الخرط أعظم من كونك تلك الخرط ولهذا قال الله تعالى قل كنتم تحبون الله فاتبعونه أعطون فاتبعوني, فاتبعوني. يحبون الله يحبكم الله الجواز يحبكم الله لأن هذا هو الغاية الغاية هو القصف إن الله يكون تحبكم منه الله ولهذا لم يأتي الجواب على الوجه المتوقع الوجه المتوقع إن كنت تحب الله تشبعوني تحب الله تحب الله الجواب يحبكم الله لأن الشأن كل الشأن أن يحب الله هنا أذكروني هذا ذهب الإنسان لربي لكن الشأن أذكروني أذكر وقوله أذكر رحمة منه. تزدهرون في الأمر، ودماذا يكون في الله؟ يكون في القلب، وبالنسان، وبالجوارح، والأصل يك في القلب. ألا وإن جسد المذع إذا صلحت، صلحت جسد كله وإذا فسدت فسد جسد كله وذكر كل الله في النسان أو بالجوارح بدون بدون القلب هو كفوه. معرفة. Niitä, että tietää, mitä on tapahtunut. Miksi he ovat niin huolissapäätöksiä? Miksi he ovat niin huolissapäätöksiä? Miksi he ovat niin huolissapäätöksiä? Miksi he ovat niin huolissapäätöksiä?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 وتبحان الله وسلم وصال الله أكثر ويشمل أقرأة الدعاء ويشمل الدعاء ويشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل لأن كل قول يقرب الله عز أذي الله فهو من الضاعة والطاعة مأمور به، وباع الطاعة يستشعر أنه يفعلها كأي شيء Tapahtuva on tällainen. Tämä on tällainen. Tämä on tällainen. Tämä on tällainen. Tämä on tällainen. Tämä on tällainen. وأن تكون عبادة الغافلين عادة كل هذا من أذن الله. يكون الذكر بالجوارح، الذكر بالجوارح، الذكر بالجوارح، التأمل بالجوارح، والذكر والجوارح والجهاز والزكاة كل هذا من الله. لأنك عندما تفعلها تكون رائع من الله. يحيين يكون ذكر الله في هذا ولهذا قال الله تعالى و الصلاة إن الصلاة فيها عن الشيء ومنصر ولا ذكر الله أكبر على العلماء، ولما فضل منبه من ذكر الله أكبر، وهذا أحد القواعد في هذه السياق في هذا الآية. Esimerkiksi näistä tehdään nähdä, että nämä ammatit, jos kerron, että he ovat yksinäisiä, he ovat yksinäisiä. Mutta jos he ovat yhdessä, he ovat yhdessä. Tässä on yksi esimerkki. Tämä on yksi esimerkki. Tämä on yksi esimerkki. Tämä on yksi on وعن الثاني إيجابية أو سلبية، و عن الثالث إيجابية أو سلبية في إيجابية، كذا، و قول دوني أفركم هنا مثلاً، لكن يتبين مطيرة الأمر والجزاء. أذكروني أذكركم هي قراءة أذكروني أذكركم أذكروني فتحها أذكر لأنها المتكلم يجوز إسكانها وفتحها وحذفها تخفيفا لكنها في القرآن تتوقف على السماع إن من حذوها العربية يجوز فيها الفتح والإسكان مش بعد والحد، لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماء وهنا فيها قراءة تذكروني أذكركم و ضمنتهم من ذكر الله أكبر وهذا أحد القولين في, في هذه القرآن وهذه المفهوم يجب أن نعرف أن المعاني إذا قلنا ما غيرها كسرت خاص بخاصته، وعند الإفلاخ تشمل. مثلاً عندنا الفقير والمثير إذا قلنا كسر كل واحد بما خسره، البر والتقوى إذا قلنا جميعا كسر كل واحد بما خسره، وإذا أوجد أحدهما Kemme lähtöä. Tädikku ongelit lähtöä. Ama ideaa, että muut. Tässä rädiol. Tarkkaa alkuaan. Väderla. Näin se onkin. Tietää من سرّت اللام ولد وعن الثاني الإيجابية أو وعن الثالث إيجابية أو سلبية، إيجابية، دون أن هنا مطلق، ولكن يتبين صيغة، فالأمر واجب أن يقول الجذاء من جنس العمل، ولهذا جاء في الحديث أذكروني أذكركم فيها قراءة أذكروني أذكركم أذكروني بفتح اللياء لأنها المتكلم يجوز إسكانها وفتحها وحذفها خفيفا لكنها في القرآن تتوقف على السماع إنما نحذره على يجوز فيها الفتح والإسكان مش بعد والحد لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع وهنا فيها قراءة تذكروني أذكركم وقوله واشكروا ولا تذكرون فعل أمر من شكرا وقد اختلف أهل العلم بالعربية هل أشكروني هي أشكروني أو غيرها فقال بعضهم إنها هي هي وأن شكرا تتعدى بنفسها وتتعدى باللام، فيقال شكره ويقال شكر له وقال بعضهم إنها ليست بمعناها وأن شكر تتعدى بنفسها دائما وأن المفعول هنا في في شكرولي محدود يعني شكرولي ما أنعمت عليكم ما أنعمت عليكم أو نعمتي أو ما أشبه ذلك والخلاف والخلاف في هذا لا يترتب عليه كبير فائدة. لأن الجميع متفقون على أن المراد لهذا الأمر القيام بشكر الله عز وجل وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه، والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح ولا يكون إلا في مقابلة نعمة أطبالك فسببه أخص من سبب الحمد ومتعلقه أعم من متعلق الحمد أرجو أن تنتبه الحمد يكون باللسان لكن سببه كمال المحمود وإنعام المحمود فإذا كان سببه إنعام المحمود كان من الشكر عن الحمد أما أما الشكر فإن سببه واحد ما هو النعمة نعمة المشكور أما متعلقه فثلاثة يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح طبعا من الفرق بين الحمد والشكر أكثر الناس ما يعرفون الفرق بينه فيختلفان إذن من حيث السبب ويختلفان من حيث المتعلق سبب الحمد كمال المحمود وإحسان المحمود فالله جل وعلا يحمد على كماله وعلى إنعامه وسبب الشكر النعمة النعمة, النعمة المشكور أما المتعلق فالحمد يكون باللسان فقط والشكر يكون ها في اللسان والقلب والجوار وعليه قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة فيدي هذا الشكر في لساني باللسان يعني القول والضمير المحجب القلب طيب ما هو الشكر بالقلب الشكر بالقلب أن يقر الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل فيحب الله سبحانه وتعالى لهذه النهام ولهذا ورد في الحديث أحب الله لما يقضوكم به من النعم فإن الإنسان إذا شعر بأن هذه النعمة من الله حب الله لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها هذا تعلق الشكر بال بالقلب تعلقه باللسان التحدث بنعمة الله لفتخارا بل شكرا قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر لكم. أما الشكر في الجوارح فإن, فأن يقوم الإنسان بضاعة الله ويصرف هذه الطاعة لما جعلت له قصد هذه النعمة ويصرف هذه النعمة لما جعلت له فإن هذا من شكر النعمة وقوله تعالى أشكروا لي على القول بأن شكرة تعد بنفسها واللام لا إشكال في الموضوع لأن المعنى أشكروني واشكروني واحد أما على القول الثاني أن شكرة تتعدى بنفسها فاللام هنا للإخلاص إخلاص يعني اشكروني لا لغيره يكون هنا بيان المشكور له بيان المشكور له وهو الله عز وجل لأنه هو أهل الشكر وقوله ولا تكفرون أصله لو قال قائل كيف ولا تكفرون لا ناهية وهنا جاءت النون مع أنها من أبعال الخمسة فالجواب أن النون هنا للوقاية وليست نون الإعراض ومثله قوله تعالى فإن للذين ظلمون الذنوب مثل الذنوب أصحابهم فلا يستعجلون قل لا يستعجلوني يستعجلوني, يستعجلوني, يستعجلوني فلا يستعجلوني فوأقول للذين كفروا من الذي وعدونه فالنون هنا للوقاية وقول ولا تكفرون أي لا تجحدوني أو تجحدوا نعمتي بل قوموا بشكرها وإعلانها وإظهارها. ولهذا إذا أنعم الله على عبده نعمة، فإنه يحب من أن يرأت أن ترى أو أن يرى آثار نعمته عليه. إذا أنعم الله عليه بعلم، فإن الله يحب من هذا العالم أن يظهر أثر هذه النعمة عليه. أولاً على سلوكه هو بنفسه، فإنه بحيث يكون معروفا بعلم، يقوم ويعمل بما علّم. الثاني من ظهر العلم بالتعليم يعلم الناس ما استطاع وليس بلازم أن يعلمه في حلقات قد يعلم شخصا يصلي إلى جنبه فيخل بأمر من الأمور في الصلاة فيعلمه هذا من طرق التعليم نعم. الثالث من آثار نعمة العلم أن يدعو الإنسان إلى الله على بصيرة أن يدعو الله على بصيرة بحيث أنه في كل مجال يمكنه أن يتكلم بالدعوة إلى الله يتكلم بقدر ما يستطيع حتى في المجالس الخاصة فيما إذا دعي إلى عزيمة مثلا وراء من المصلحة أن يتكلم فليتكلم وكان بعض أهل العلم في سلف وفيما حضر بعض الناس من أهل العلم يكون معه كتاب إما معه بنفسه أو مع أحد من تلاميذه على الكتاب على الحاضرين ويستفيد ويفيد وهذا طيب إذا علم من الناس قبول هذا الشيء بأن يكون قد عودهم على هذا وصاروا يترقبونه منه أما إذا لم يعودهم فإنه قد يثل عليهم بهذا ولكن من الممكن أن يفتح المجال بإراد يريده سؤال مثلا حتى ينفتح المجال للناس، ويسألون وينتبعون، لأن بعض طلبة العلم تذهب مجالسهم كمجالس العامة لا يتبع الناس بها، وهذا لا شك أنه نقص، وإن كانوا قد لا يعتمون لكنه نقص، الذي ينبغي لطالب العلم حتى وإن لم يسأل أنه أن أن يرد هو سؤالا لأجل أن يفتح الباب للحاضرين فيسألون. وقد جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم مع أنه ما علم جبريل الذي يجيب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لماذا جعله معلما؟ لماذا جعله معلما؟ وهو يسأل صارع لا. لأنه تسبب لهذا العلم، لأنه تسبب لهذا العلم. المهم أن أن نقول ولا تكفرون إنه من كفر النعمة أن لا يظهر <تصفيق> أثرها على من أنعم الله عليه. فإنه ينبغي الإنسان لا سرها لأن لأن الكفر في الأصل هذه المادة كافر، وش أصلها في اللغة؟ الستر. ومنه الكفرة اللي يسميه العوام الكافور حق النخل لأنه يسر الثمر فالإنسان الذي لا يرى عليه أثر النعمة هو في الحقيقة ما أظهرها ولا بل جحدها واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة تقدم لنا ولا بأس من إعادته أن الكلام إذا صدر بالنداء فهو دليل على الاهتمام به لأن النداء يوجب التفاة المخاطب إلى مناديه واره طيب، وسبق لنا أن الله تعالى إذا صدر الحكم أو الخبر بوصف الإيمان كان ذلك دليلاً على أن التصديق به إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان وعلى أن التزامه إن كان حكما من مقتضيات الإيمان إن كان خبرا مثل هذه مثل هذه التي يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم أنكم الله بشيء هذا خبر والحكم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة فالمهم أنه إذا صدر الكلام بوصف الإيمان دل ذلك على أن التزامه إن كان حكما من مقتضيات الإيمان وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته أو تكذيبه نقص في الإيمان نقص في الإيمان طيب كذلك أيضا تصدير الشيء بالإيمان بوصف الإيمان هو في الحقيقة من باب الإغراء من باب إغراء المخاطب بالتزام الحكم أو تصديق الخبر كأنه يقال له يا أيها, يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم ولكونكم مؤمنين افعلوا كذا وكذا أو لا تفعلوا كذا وكذا أو سيكونوا كذا وكذا فصدقوه مثل ما تقول للإنسان يا رجل كما يا رجل يعني أن مقترى رجولتك أن تتجنب هذا الشيء أو أن تقوم بهذا الشيء أو ما أشبه ذلك يا مؤمن هذا إغرأ يعني لإيمانك افعل كذا أو اترك كذا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بها أي جعلوها عونا لكم بالصبر أي جعلوا الصبر عونا لكم والصلاة الصبر في اللغة الحبس ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي حبسا وفي الاسطلاح هو حبس النفس رحمه الله حبس النفس على ما ينبغي أن تكون عليه أو عما ينبغي أن لا تكون عليه فهو ثلاثة صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المعلومة. الصبر على طاعة الله يحتاج إلى مكابدة من وجهي، من وجه التعب النفسي والتعب البدني. تعب النفسي والتعب البدني. الصبر على الطاعة يكابله الإنسان من وجهه تعب, تعب, تعب النفس والبدن النفسي إنك تجده يجاهد نفسه على فعل الطاعة والبدن يتعب يتوضع في أيام السبيرات ويخرج إلى المساجد في الظلمات ويركل المشاقات للوصول إلى بيت الله وهكذا الصبر عن المعصية وشيء يتضمن التعب النفسي فقط، لأنه كف، ما عليك تعب، أترك هذا الشيء فقط، ففي التعب النفسي، البدن ما تحرك ولا شيء، بس طلب منه أن يكف، إذا فهو تعب نفسي، تعب نفسي، ولاحظ أنه قد يكابد الإنسان من التعب النفسي على ترك محرم أكثر مما يكابده على تعب النفس في الشيء. المأمور به كيف في الطاعة في طبال يعني قد تكون هناك داعم قوي لفعل هذه المعصية يكون مكابتة الإنسان تعبا النفسي في تركه أمرا شديدا وشاقا ويكون فعله للطاعة ولو كانت أفضل أهوى عليه من ناحية نفسية ثم القسم الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمين معاناة نفسية ولا بدنية. جميل. ها؟ الأقدار المؤلم. الأقدار المؤلمة فيها. نفسية. إيه ما خارج لكن لكن هذا مهم من فعله يعني يكونوا يتعلم بالكسر أو ما إيش كذا من من فعله لكن غالبا فيه معاناة نفسية تعب نفسي لأن الإنسان قد يرى أنه من التفريج عن نفسه أنه يلطم خده ولا يشب ثوبه ولا يشب شعره ما يشبه ذلك قد يخفف عنه وإن كان هذا من الشيطان <تصفيق> لكنه يصبر نفسه عن هذا الأمر فهذا تعب نفسه أي الأنواع الثلاثة أفضل الطاعة الصبر على الطاعة أو عن المعصية أو على أقدار الله الصبر على الطاعة أفضل وعب نعم وأقرب الله ولهذا تجدون من الطاعات ما هو من فرائض الإسلام فرض أركان الإسلام كلها طاعات لكن المنهيات غير الشرك ما تصل إلى هذا الشيء فلهذا نقول الصبر على الطاعة أفضلها ثم الصبر عن المعصي لأن اختياري وفعلي أن تقدر تفعل ولا تفعل الصبر على الإقدار المؤلمة هو أدناها وذلك لأن الإنسان كما قال بعض السلف إما أن يصبر صبر الكرام أو يسلوم سلوه البهاء يعني هو لو مثلا تضجر وعجز عن الصبر الآن حين المصيبة آخر ماله غصب عليه بيسبر يسلو. يسلو. يسلو ولك كأنها صارت يوسف عليه الصلاة والسلام كان له عدة أنواع من الصبر نشوفه شل هو عنده الصبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار صبره على الأقدار المؤلمة ظاهر قول على ما فعل به إخوته وما كانوا له وصبره عن المعصية ظاهر أيضا حين دعتهم العزيز إلى نفسها ولكن الله سبحانه وتعالى انقذه قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصف عنك كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شف لما لجأ إلى الله عز وجل بصدق ماذا كانت النتيجة والجواب؟ فاستجاب له رب فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم سبحان الله خليك إنسان دائما تلجأ إلى الله عز وجل وأحيانا يكون مع الإنسان غفلة عن الله، ثم يصاب بالمسنِّبة يلجأ إلى الله، حتى يذكر لأن الإنسان مع كثرة النعم وعدم المصائب ينسى، ويستمر في هذه في هذه الأشياء، في هذه النعم يمشي معه ويغفل، لكن إذا أصيب بنكبات هنا إذن يرجع إلى الله عز وجل، ويصبر. نو يوسف عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله فأجاب الله دعوته دعوتهم، فاستجاب له ربه فضرب عنه وجههم. طيب، هل له صبر على الطاعة؟ نعم. والشيء، صبر على دعوة الله في السجدة. أيضاً سيدنا الله عز وجل. إيه. والصبر، وطلب التركة عرضة على السادات. والسلام وأيضاً نحن يا أخاهم يدين ما يمكن لنا شيئاً ما. إيه، يعني, يعني عدة مسائل. وكذلك أيضاً قيامه بالملك وتنظيمه. <تصفيق> نعم كل هذه من ما الصبر عطاها طيب واستعينوا بالصبر وايضا استعينوا بالصبر على مشاق الأمور ومكابداتها وما أحسن أن يكون الإنسان صابرا منتظرا للفرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا لأنه إذا كان منتظر للفرج هان عليه الصبر لأنه يؤمن أن الأمور ستزوح وأن دوام الحال من المحال فإذا كان يؤمن الأجرى في الآخرة ويؤمن الفرج في الدنيا هان عليه الصبر كثيرا وهذه لا شك أنها من الفصال الحميدة التي جاء بها الإسلام وهو أيضا دليل على أن الأمور تسهل شبه الصبر مهما بلغت بك الأمور أصبر فتهم ولهذا جعل الله تعالى الصبر عونا فقال استعينوا بالصبر كذلك بالصلاة الصلاة أي الصلاة الصلاة هو صلاة مش صلاة الدعاء لا الصلاة, لا الصلاة الشرعية ولهذا كان نبينا صلى الله عليه, وسلم عليه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة الصلاة من أكبر العون على الأمور لماذا لأن المصلي يقف بين يدي حبيب سبحانه وتعالى بين يدي الله فينسى كل ما سواه ولكن ترى هذه صلاة الأوابين ماذا صلاة اللعابين؟ نعم صلاة الأوابين لا صلاة اللعابين. إنساء الله يجب عليهم إذا وقف بين يدي ربه نسى كل شيء فأقبل عليه. وطمأن النبى وصار له في قلبه نور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور هذا الفرح والسرور والانشراح يهون عليك الأمور ولا؟ لا؟ طبعا يهون عليك قطعا موها طبعا قطعا يهون عليك الأمور ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرلة عيني في الصلاة يهون عليك الأمور فتسبل عليك الصعاب ثم إن في نفس الصلاة أيضا أمكنه للدعاء تدعو الله تعالى على أن يعينك على هذه الأمور فتكون الصلاة نفسها عونا وما تتضمنه من الدعاء أيضا عونا فيسعين الإنسان بها على كل مهماته وملماته فالصلاة أمرها عظيم لمن أتى بها على الوجه المشروف لكن مع الأسف إننا أضعنا الصلاة نصد الله ندخل فيها ونخرج منها ونحن على ما دخلنا بل إنها بعض الناس لا تزيده من الله إلا بعدا صلى الله سلام إذن الاستعانة بالصلاة أمر أمر الله به أمر الله به أفرض مثلا أنك كنت في ضائقة من أهلك واقت هذه الدنيا المرأة تبي والولد يبي وما أشفى ذلك فتوضعت واتجهت إلى الله وكنت تخاطبه بكلامه وتدعو بحاجاتك تنسى فتخرج وكأن الدنيا كلها أمامك واسعة ونور يتلألأ فتسهل عليك الأمور وتهون عليك والذي أمرنا بذلك السعين بالصبر والصلاة وعالم بذلك سبحانه وتعالى عالم به وهو رحيم بنا لولا أن هذا الدواء ناجح وناجع ما أمر الله به سعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نعم نعم نعم في سبب الصلاة إن الله مع الصابرين الحديث هو قد ضعف أيها المكاره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بأمره فاز على الصلاة لكن تشهد بأيام هنا عمل أتسلونه وأشوف من سدلوني شعر الزام وبنقيم وبنكتير كلهم سدلوني وإنها لا كبيرة إلا على الخاشعين ده. إن الله مع الصابرين هذه بشرى عظيمة لمن صبر إن الله مع الصابرين ولم يقل مع المصلين لماذا؟ إن الصلاة مصطف لأن الصلاة طاعة وقلنا إن من أقسام الصبر الصبر على طاعة الله هذا وجه الوجه الثاني أن الصبر أشق بالاستعانة به من الصلاة لأن الصبر مر يا جماعة الصبر مر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل نعم فهو مر يكابده الإنسان ويعاني ويحصله الذعالات، نعم، ويتغير دمه ووجهه ويصاب بالوَكَابِ، نعم، حتى أنه يكاد من يراه يقول هذا مريض، فلهذا جاءت المعية للصابرين، إن الله مع الصابرين، نعم، وجواب ثالث أنه إذا كان مع الصابرين فهو مع المصلين من باب أولى. بدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان المصلي يناجي ربه وأن الله قبل وجهه وهو على عرش سبحانه وتعالى نعم فعلى هذا يكون الجواب من ثلاثة أوجه إذا قال قائل لماذا أن يكون في الآية إن الله مع الصابرين والمصلين فالجواب عدنا وجه الأول يحسين نعم نعم من الصبر، فتكون داخلة فيه، والوجه الثاني مصطفى من الصبر أعلم، هذا هذا اللي قرأ سيد، سبحان الله، إن الصبر أشد من الآخر من الصلاة، أين؟ أن مكافحة الصبر أشد، فلهذا جاءت المعيّة للصابرين لينشطوا على هذا الأمر، الوجه الثالث. كان مع الصابرين فهم مع من باب أولى مع المصلين فهم مع المصلين من باب أولى كما جاءت تبارك تباركما جماعة أهل أنا في ظني إن هذه الأوجه الثلاثة يمكن أنا أدورها بعد أيام ما ألقاها يمكن أنا أدورها ما ألقاها لأن أحيانا يعني إنسان مع مع الشرح يمكن يعني يجيب الله له أشياء ما كما كان تخطر على بالي نعم وتطلبها في مك... في يوم من من أيام ولا غايحة أنتم محرص على هذه المسائف طيب عندنا إن الله مع الصابرين هذه المعية خاصة لعامة هذه خاصة لأن كل معية تضاف إلى سبب يقتضيها فهي معية الخاصة كل معية تضاف إلى سبب يقتضيها فهي معية الخاصة إن الله مع المتقين يضيفت للتقوى وسبب. مع الصابرين مع المحسنين مع المتقين وما أشفى ذلك أما المعيّة المثلقة التي يقصد بها إحاطة الله عز وجل بخلقه علما وقدرة وسمعا وبصرا فهذه تسمى معيّة عامة لأنها ما قيدت بأحد بل هي عامة ولها أمثلة كثيرة في القرآن منها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 فقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة عام ولا خاص عام, عام أي ثلاثة نجوى مؤمنين كافرين فجار أبرار الليهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلَّا هو معهم أينما كان وكذلك قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام هو هو الذي هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوعى على الأرض يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هذه عامة وقد تكون خاصة لكنها لا تقتضي النصر والتعييد وإنما تقتضي التهديد فهي من قسم العام من مقيد كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستحقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا من القول هنا لا شك أنه ليس المراد معهم بالنصر والتعييد لماذا؟ لأنهم لا يستحقونهم لأنهم لا يستحقونه. لكن المراد تهديدهم بهذه الإحاطة تهديدهم بهذه الإحاطة ثم إن الذي الخاصة أن خاص عامة مطلقة وعامة مقيدة بقوم للتهديد الخاصة أيضا تنقسم إلى قسمين مقيدة بوصف ومقيدة بشخص المقيدة بوصف مثل مع الصابرين مع المتقين إلى آخرين والمقيدة بشخص كقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وقوله للنبي عليه الصلاة والسلام حاكيا عنه أنه قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا ثم هذه المعية بأقسامها لا تقتضي أن يكون الله تعالى حالا في الأرض فهي ليست معية حلول واختلاط. لأن ذلك أمر مستحيل على الله عز وجل ولم يفهم أحد هذا الفهم إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عن فطرته وإلا من كان جاهلا باللغة العربية أيضا فلا, ي... فلا أحد يتصور هذا التصور أو يقول هذا القول إنها معية الحلول وأن الله سبحانه وتعالى معنا في المكان إلا من جهل الله عز وجل ولم يقترب حق قدره وكذلك أيضا جهل المعنى في اللغة العربية أرجو أن تنتبه لهذا الأمر لأنه أمر مهم فالذين فهموا هذا الفهم هم الجهمية والمرات قدماؤهم لأن متأخر الجهمية تركوا هذا هذا المسلك وسلكوا مسلك التعطيل المحر حيث قالوا إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا متصل إلى آخر ما تقدمنا في العقيدة لكن متقدميهم كانوا يقولون بالحلول ومن الغرائب أو من العجائب والعجائب وجمة أن هؤلاء القوم يقولون إن الله معنا في الأرض ولياذ بالله ويمكنون أن يكون في السماء. يمكنون أن يكون في السماء. فانقلبوا بعقولهم رأسا على عقب. ثم جاء قوم تكيسوا فتكايسوا فقالوا إننا نقول إن الله معنا في الأرض وهو على عرشه في السماء. يريدون بزعمهم الجمع بين النصوص. ولكنهم في الحقيقة اتكايسوا ونكسوا على رؤوسهم لأن هذا ليس جمعا بين النصوص بل هذا في الحقيقة إبطال للنصوص إبطال للنصوص فكيف يكون الله عز وجل فوق عرشه بذاته وفي الأرض بذاته هذا ممكن غير ممكن أبدا إلا